وإذ وعدنا موسى أربعين ليل بنا براقو وقت ما شف دانا بو موساي وما وعد دايا هكى أفتشل شفتها خلاص بن وتمام بن أمتوراته بيننا خارب ثم اتخذتم العجلة من بعده فشل موسى اشنا في دركتي وهن هلا شويا ويعادقوا ويقولوا كلا اله بخو وعبادات يقول كلا و ظالمون و هين الظالمون بذيشول شنكوا عبادات بوكر اوي